أوله سيطع الرجيم إله الرحمن الرحيم قالت له رسله من Altyazı <tıklı> M.K. the <laughs> Let us all Evet. and <laughs> Altyazı M.K. فَقَالَ الظُوَفَاءُ مِنَّذِي مَسْتَتِ So I will ओलन ज Well, let's get man. I'm gonna